فَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى ناراً فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقِبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نوديا إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنا من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى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 في التابوت فقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدولي وعدول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فلبثت سنين في ثُمَّ مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيع في ذكري اذهبا إِلَى فرعون إِنَّهُ طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إننا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 فقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى أجمعوا كيدكم ثم أتوا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما ما أن نكون أول من القى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسي خيفه موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطع أن أيدكم وأرجلكم من خلاف ولأصلب في جذوع النخل ولأصلب أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاه إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا يا ربنا اغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرتنا عليه من السحر والله خير وابقى إنه من يأتي ربّه مجرما فإن له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك, فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 قال هم على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامري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 وَإِنَّ لَكَ موعدا لن تخلف وانضغ إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا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 فَدُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُم إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذَا قَالُوا أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِسْتُم إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فيذرها صف صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن me قد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا ضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا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 وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدَمَ من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 فان له منشئا ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما قال ربي لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا وَكَذَلِكَ زَانِكَ اتَتَّكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ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 بينت ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لو أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل وتربصون فتربصون فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى